الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء شباركم <تصفيق> خنعون إنا كل شيء وَقُلْ شَهْرًا في ما صدق صيته في نعيم الشمس والقمر بحسنك <تصفيق> وال... <تصفيق> وال... بأي آلاء ربكما تكرمان خلق الإنسان من صلصال من كلفح الآن <تصفيق> كل any <tries> الجبل والإتجاز Al-Fatihah. Yeah, yeah, man, I فبأني <تصفيق> آم Fabi فَخَاضُوا بِالنَّوَاصِي وَعَنِ أَنَالَ الجَنَّةَ مِن Al-Fatihah ونَرَفِلُونَ وَوَلَدُهُمْ يَعْمَلُ Mm-hmm.